وَشِيعًا عَنْ أُنَادِي الأَوْتادَ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبّ عَلَيْهِم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَأَاهُ فَغَدَرَ عَلَيْهِ إِصْرَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وتحبون المال حبا جبا كلا إذا ذكّت الأرض ذكّ ذكا وجاء ربك والملك صفّ صفّ وجاء يوم إذن بجهم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكراأيقول يا ليتني قد جمت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق أثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنيا